فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّيِّئَةُ قَالُوا لَكُمْ هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا وَإِن تصبهم سيئة يطيروا في موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن ألا إنما لهِ وَلَكِ وَلَكَِّ أَكْثَرَهُم لَا يَعَمُون وَلكَِّ أَكْثَرَهُم لَا يَعلَمُون, يعلمون, يعلمون وَقَاُمَم تَ به من آية لتسحرنا بها بِهَا نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والجراد ففَادوَ تَم آكِ م فَق قَاتِ فَتكضَ فَتَك الضَو وَكوا قَمًَا مُجرمِين فتك ضَ وَكَان قَم مجرمين وَلََّ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 لئن كشفت عنا الزجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الزجز لنؤمنن لك ولنرسلن فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى فَلتَ قَنا مِنْهُ فَأَورَقُناَاهُ فِي اليَم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا وَأَورَت نَ القَوم الذيَ كَوا يُْتَضافُونَ مَ شَارِ قَ الأرض وَمغااربَهَّبََقْن فيِيهَا وَأَوَط منَن قَم الذيَ كَوا يتَطافُونَ مَ شَارِ الأرض وَمغااربَ كِتَابَ رَسَمْنَاهَا وَثَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَاءُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَثَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَاءُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَدَنَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَدَنَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَمِّ وَقَوْمِهِ وَمَا